وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ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 كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ وجا ك صفا صفا وجيء يوم إذ بجهنم وجيء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وجيء يوم بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء، يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي في يوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئن يرجعين إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي جن.